لقد كان ل في رشول الل أشوَةٌ حثَة لم كان يبض الله وَيَومآس وَذكَ اللهككثير لقد كان للَك الله, الله واليو